ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من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 فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء قَالَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُ ذِبْرًا وَلَمْ يُعَطِّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن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 الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به قالوا آمننا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقًا مِن لَّدُنَّا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون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 وما عند الله خيرون وأبقا أَفَلَا فلا تعطلون أفمو وعدناه وعدا حسنا فهولا طيه كمن متاعناه متاع الحياة الدنيا كمن متاعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 قل أوائي إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَادٍ